اليوم أجيب لكم واحد دري إلى تكتوبه يا أعرفني مشان كتبش أنا يا جامي جامي ما يخليك مخسي <تصفح> قدرش يقولي العكس بياز يعقوب جامي إيش من أمريكا اسميتوا أوباما خالid زبايل سكرو <تصفح> وش أنا بقى نجوي الساعة واحدة ما قبل زلية و عبس بس علاقة يا ويلي عطوك الدل مدينة تا فالرجاله بقا تا وجه الدنجاله <تصفيق> راسك كي طاطق سفيه الساعه طحت عليه واحد طاطح حلوه بهالي ومشي نخطب مع دخلنا قال نعرض على الخطاب ها الحلوه ها المناده ها العصير انا حاطي لي ميكافار بعض الخيزوات <تصفيق> واحد با مطول من نور مدين واقف ليا على راسي وكل خيزو راه يزيد في <تصفيق> النظر كل خيزو أقولي يا وليدي شتك a ها وحدك لا باك لا امك A kárpcsista húnyasa. Hresmillet, a munizsia, a hemza. Gitlira a szideri, a urinek egy A dira, a szideri, a dira, a dira, a a a a a a a ويقولوا يا عددور عدي سلام وسلام على رسول الله أنا عشبتني وأقول لها السلام عليكم أنا سميتك خاليد كيف أسميتك؟ قالت لي أنا سميتك هنا في كل جريدة قلت لها شجرة قالت لي لا نخلة لا ما لي الجازو. لا تقول لها سميتك القازو لا وقلت لها رق تزعلولو دراري صغار قلت لي أنا سميتك وردة قلت لها هل وردة ديروكم بغى نقولها شتي يا كوكتيل في الهند كره كيعبدوك هي تقول لي علا مالهم كيعبدوا قلت لها لا كيعبدوا البقر وهرفت في واحد الطوبيس ولقيت ثلاثه الدريات غاديين لخدمتهم وحده سمعتها قالت انا بغيت شي يكون بوليسي الثانيه قالت أنا بغيت شي يكون لاعب ديال الكره مشهور الثالثه قالت انا بغيت شي يكون شينوي وانا نشي عدم السلام عليكم قلت لي معكم الكوميسير تشينج الشهير بكريستيانو عقلت لي مما ينزلوك بالماء ويصيوخ خدمتهم أنا حسيت براسي خيب شي شوية قلت لها ماشي زيان مشتعد واحد طبيب دي الجميل قلت لي عيش خويه صوبني اش بدلية كعطالوك دي الكمامر قال لي جوبشي واحد بها لذا نصوبك ومنطيح لي أقلم مهند قلت لي صوبني بها لذا رايح ما قولي ليلت طبيب كيشوف يشوف وكيشوف في تصويرها قال <تصفيق> <تصفيق> يا سيرك حسن من أنه أسير <تصفيق> وهنا شيء <جيشت. تصفيق>